بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء و... تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عذرا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشّر الذين آمنوا أن لهم قبل مسبق عن درزين. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السمايات والأرض في ستة أيام ثم نستوع على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه اقل وترتون انيه نرجعكم جميعا وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجلي والذين كفروا لهم شراب من حميم وعداب أليم وعداب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمه عدد السليم والحساب ما الله ذلك إلا بالحق يُغْسِلُونَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاخَرَجَتْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيات, لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمِعُوا فِيهَا ولذين هم الآيات لا وافلون أولئك نعوى هم معرض ما, ما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم دعوانهم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 رِقَاقٌ نُسِيطٌ يَعْنُو عَنِ النُّبُلِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا كَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَ أَلَمْ يَذْهَبْ لَهُ إِلَى ضَرٍّ مِثْلِهِ كَذَلِكَ يُؤَاخِذُ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظرموا وجاءتهم رسولهم بالبينات وجاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا يؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلاء أرض منهم بعضهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل ثم لا يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب من عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أبرعكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فَمَن أَرْضَى مُؤْمِنٌ وَارْتَقَى لِلَّهِ كَرِيمًا أَوْ كَفَرَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُهُ شَيْئًا وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ لا يربكون الله بما لا يعلم في السماوات وما في الارض سبحانه هو تعالى عما يشركون وما كان الناس يؤمنون الا هم كانوا واحدا كالمثل فولو كلمه نسبت الرد لقضى بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون أننا أنزل عليه آيات من رب فقل إنما الغيب لله فقل إنما الغيب لله فاتذر إني معكم فاتذر إني معكم من المتقذرين وإذا ألق أن سر حمدا عَدِبُوا غَنَّشَتْهُمْ إِلَى لَهُمْ إِلَى لَهُمْ مَكْرُه فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَشْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تُنكِرُونَ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ وفرحوا بها, وفرحوا بها جاءتها ريح عاشف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين فلَمَّا أَجَاهُمْ إِلَّا أَمْوَرًا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَبْطِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا تَوْلِيُونَ عَلَى أَنفُسِكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا تَوْلِيُونَ عَلَى مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاقتلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض فَسَاءَ وَجْهُهَا وَجَيَّرَتْ كُلَّ يَنَأٍ ثَوًا وَأَنْهَكَهُمْ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَسَاءَ أَمْرُنَا إِذَا أَمْرُنَا ليلاً أو نهارا حصيداً كأن لَمْ نُؤْنِهَا فَجَعَلَ اللَّهُ حَصْلُبًا فَلَنْ تُغْنِيَ فِي الْأَمْسِ كَمَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صعاط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولا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 أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم بيانا تعبدون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 فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تسرقون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعينه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 فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ فَأَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لا يَهْتَدِ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا إن الظَّنَّ إِنْ ظَنُّوا لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ استراء من دون الله ولكن تصدق الذي بين يديه ولكن تصدق الذي بين يديه وتقصي الكتاب لا ريب فيه من ربي العالمين أم يقولون استراء قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 قل أرأيتم إن تأكم عذابه جياتا أو نهر ما لا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنت به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ولم يذقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو وقل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب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 ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تفلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعجز ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين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 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَدَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُضَصِّرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا أَتَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، وَأَلُوَاعْلَيْهِمْ نَبَأَنُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَتْ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمْ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 فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نقضوا على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين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 قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا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 حقا علينا ننجي المؤمنين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 قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتد فإنما يهتد لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَظْلَمُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحى إلَيْكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ